Ohay ناظراً ومن يفعل ذلك فقد ضل ما نفسه، ولا تتخذوا. Oh ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا Allah'a emanet وَمَنَوْضِعُوا <تصفيق> <تصفيق> <صفيق> أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَغُوفِ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تَأْكُمُ الله وَتَأْكُمُ <تكو> الله رَنَا <غلن>